في هذا العالم الكبير مخلوقات تمشي نعم الانسان لجميع الله نفع كبير فالكلب حارس و صديق قرن وافي والبقره الحليب وعسد النحل شهي Yapmılıpimarı eşya ana, ve kütü yutfa eşrana, ve tüyir yıgrdı kainana,